ولقد أوحينا إلى موتى أن أسر بعباده أن أسر بعباده فابرب لهم طريق في البحر يا لا تخاف دركة ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشيهم وَأَضَلَّ فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والتلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه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 وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم التامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَقْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَقْلَفْنَا مَوْعِدَك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقد افناها فقد افناها فكذلك القى الثانى